أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عما يتساءلون عن النبي العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون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 وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء سجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا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 حَدائِقَ وَأَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ أَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا لَّا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا جَزَاءً مِّن ربك عَطَاءً حِسَابًا رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْمَانِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا يَوْمَ يَقُومُ الْرُوحُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفَّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَانُ وَقَالَ صَوَابًا ذَلِكَ الْيَوْمُ الْحَقِّ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَ�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 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِبْرَةً لِمَن يَخْشَى أَأَن تُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْتَشَ لِينَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أخرج منها ما أها ومرعها والجبال أرساها متاع لكم ونيء عامكم جاءت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 يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر يخشها من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبسوا إلا عشية أو ضحاها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 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَأَنتَ عَنْهُ تَنَهَى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةَ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَةَ فِي شُحُفٍ مُكَرَّمَةٍ مَرْفُوَعَةٍ مُطَهَّرَةٍ بِأَيْدِي سَفَرَةٍ كِرَامٍ بَرَةٍ خَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ مَاءٍ أَكْثَرَهُ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطْفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ ثُمَّ السَّبِيلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ ثُمَّ إِذَا شَاءَ أَنشَرَهُ كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَ Fel yazdırm insan ve ila tğamıhi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 اخه يوم يفر المرء من اخيه وامه وابيه وصاحبته وبنيه لكل من منهم يومئذ شأن يغنيه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 وإذا الصحف مشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزنفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس عس والصبح إذا تنفس إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع سم أمين وما صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقون شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم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 وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ شُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ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 يَسْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينِ وَمَا هُمْ عنها بغائبين وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ثُمَّ ما أدراك ما يوم, الدين يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين الذين إذا اكتانوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون الا يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا ان كتاب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 Tağrifü fi ujouhihı nödrette nəgim, yusqon mirahıqı maktum, xitamıhı misk, vı fi zālīk fəl yetnafasıl muttonafisūn, vı mizajıhı min təsnim,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 وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون بسم الله الرحمن الرحيم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 فَسَوْفَ يَدْعُوْ ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْؤُورًا إِنَّهُ ظَنَّ أَلَّنْ أن يَحُورَ بَلَى إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا فَلَا أُقْسِمُ بِالشَّفَقِ وَاللَّيْنِ وَمَا وَسَقَ وَالْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقًا فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ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 والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب؟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 فَمَهِّلِ الكافرين أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرأك فلا تسا إلَّا ما شاء الله إنَّهُ يعلمُ الجهرَ وَمَا يخفَى وَنُيسِرُكَ لِلْيُسرَى فَذَكِرِ إِنَّ فَعَةَ الذِّكْرَى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 بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقا إن هذا لفي السحف الأولى سحف إبراهيم وموسى بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث غاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة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 أَفَلَا يَنظُرُونَ إِلَى الْإِبْنِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِم بِمُشِيطِرٍ إِلَّا مَن تَوَلَّى وَكَفَرَ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابَهُمْ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ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 وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا له الذكرا يقول يا ليتني قدمتني حياتي فَيَوْمَ إِذِ الَّا يُعْذِبُ عذابهُ أَحَدٌ وَلَا يُثْقِ وَساقهُ أَحَدٌ يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَةُ إِرْجِعِي إِلَى رَبِّكِ راضيةً مَرْضِيَةً فَدَخُولِي فِي عِبَادِي وَدَخُولِي جَنَّتِي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 أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ونسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقتح ما العقبة وما أدراك ما العقبة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 أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْمَيْمَنَةِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَاهُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بَنَاهَا والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها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 فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا يخاف عقباها بسم الله الرحمن الرحيم والليل اذا يغشا و النهار اذا تجلى وما خلق الذكر والانثى إن سعيكم لشتا فاما من اعطى واتقى وصدق بالحسن فسنيسرهون اليسرا واما من بخل واستغنى وكذب بالحسن فسنيسرهون العسرا وما يغني عنه ماله اذا تردى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 وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِّعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَالضُّحَى وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَى وَالَّيْلِ إِذَا سَجَى وَدَعَاكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَى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 علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى إن إلى ربك رجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى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 إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يشدر الناس أشتاة ليروا أعمالهم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 يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبان كالعهن المنفوش فأما من سقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية بسم الله الرحمن الرحيم ألهاكم التكاثر حتى زغتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين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 كلا ليوم بذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم صدّة في عمد ممددة.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 من خوف بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فوين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون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 "Qul a'uzu bı rabbı il nas, manik il nas, ilahi il nas, mi şer il waswas il xanas,